بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلنا والزانية والزاني فاجلدوا كل kon <hul hum> واللي اشهد عذابه ما طائفه من المؤمنين <متحف> <تصفيق> الزاني <أزاني> <أزاني> <أزاني> <أزاني> لا ينكح الا زانيه ومُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة فاجردوهم ثمانين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا نتعب من ذنذك واصن حروف فان لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادت الخ س أن ن لمط وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِّقِينَ